إ ن الله مع الذين استقوا و ا ل ذ ي ن ه م ومحمدين ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي و ا ل ت و ز ع تقدم لكم هذه الماده ة والعاقبة ورحمة رب الكرام ر وبعد ب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين المعتدين وبعد أخو الكرام السلام عليكم ورحمة الله ا للمتقين على عليكم أخو و ت ك الله عز وجل أ و ل ا أ ن يجزي ا ل ق ا ئ م ي ن على أ م ر هذه المحاضرات خيرا فما احوج الناس إ ل ى الذكرى في زمن ا ل غ ف ل ة وما احوج الناس إ ل ى التنبيه في زمن النسيان الانغماس في مشاغل ا ل ح ي ا ة و ا ل غ ف ل ة عن أ م و ر ا ل آ خ ر ة أ ص ب ح ت هي ا ل ص ف ة ا ل ظ ا ه ر ة في المجتمع ف ا ل إ ن س ا ن في وسط المشاغل و ز ح م ة العمل ومسؤوليات ا ل ح ي ا ة يحتاج إ ل ى تذكير ويحتاج إ ل ى تنبيه ونصر الله يجزي القائمين على أ م ر هذا ا ل أ س ب و ع وهذه المحاضرات خيرا ل أ ن الله جل وعلا أ م ر بالذكرى وهذه المحاضرات ما هي إ ل ا ذكرى لمن كان له قلب أ و أ ل ق ى السمع وهو ش ه ي د والذكرى تنفع المؤمنين فيذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى نسال الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون في ي أ ح س ن ه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولي الالباب عنوان هذه ا ل م ح ا ض ر ة محطات للتطهير و يمكن نسميها أ ب و ا ب للتطهير أ و قنوات للتطهير أ و جوانب من جوانب التطهير في هذه ا ل ح ي ا ة التطهير المعني في هذا العنوان هو التطهير المعنوي وليس التطهير الحسي ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة ن ظ ا ف ة الابدان و ن ظ ا ف ة الاوطان والشوارع والبيوت والمساكن والملابس هذه النظافه الحسيه ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة هذه جاءت بها ا ل ش ر ي ع ة لكن كلامنا عن نوع آ خ ر من أ ن و ا ع ا ل ط ه ا ر ة وهي ا ل ط ه ا ر ة المعنويه ة كيف يتطهر الإنسان من آثار الذنوب. كيف يتنقل الإنسان الذنوب من كيف ي ت ن ق ى ا ل إ ن س ا ن مما يترتب على المعاصي والسيئات كيف يطهر ا ل إ ن س ا ن نفسه من الجرائم والفواحش والمنكرات ولا شك أ ن ن ا جميعا نحتاج ل هذه ا ل ط ه ا ر ة ما في إ ن س ا ن يستغني عن هذه ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه لا يوجد إ ن س ا ن في هذا العالم معصوم من ا ل خ ط أ ا ل ع ص م ة ل ل أ ن ب ي ا ء فقط والرسل والملائكه اما ا ل إ ن س ا ن فهو مركب فيه النص ق و ا ل إ ن س ا ن محاط بالعلل و ا ل أ م ر ا ض و ا ل إ ن س ا ن مفطور على النص ق الكمال لله عز وجل ولهذا المعنى جاء في صحيح المسلم أ ن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم وفي الحديث كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون ما دام ا ل إ ن س ا ن محتم عليه أ ن يقع في النص ق والخلل و ا ل م ع ص ي ة إ ذ ن لا بد ل أ ي إ ن س ا ن عاغل أ ن يبحث عن أ س ب ا ب ا ل ط ه ا ر ة كيف يتطهر ا ل إ ن س ا ن من الذنوب والمعاصي لا نقول كيف يعصم ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه من المحال أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن معصوم أ ن يعيش ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة ك ا ل م ل ا ئ ك ة الذين لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون هذا من المحال لكن من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م م ك ن ة الواجبه ان يتطهر ا ل إ ن س ا ن بعدما يرتكب ا ل م ع ص ي ة كيف يطهر ا ل إ ن س ا ن من هذه ا ل آ ث ا ر و حديثنا سيكون عن محطات في الدنيا و محطات في البرزخ القبر و محطات في ا ل آ خ ر ة و هذه المراحل ا ل ث ل ا ث ة ا ل د و ر ة ا ل ث ل ا ث ة التي لا رابع لها ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ م ا يكون في عالم ا ل أ ح ي ا ء في الدنيا أ و يكون ا ل إ ن س ا ن في عالم ا ل أ م و ا ت في البرزخ في القبور أ و يكون ا ل إ ن س ا ن في عالم ا ل آ خ ر ه حيث ا ل ح ي ا ة ا ل د ا ئ م ة ا ل أ ب د ي ة إ ذ ن الدور ث ل ا ث ة لا رابع لها دار الدنيا ودار البرزخ ودار ا ل آ خ ر ة لذلك هذه المطهرات وهذه المحطات ستكون م ق س م ة على هذه المراحل ا ل ث ل ا ث ة في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ ن س ا ن في ا ل ح ي ا ة ينتقل من م ر ح ل ة إ ل ى م ر ح ل ة ف ا ل إ ن س ا ن لما يموت الموت ليس هو فناء ا ل ح ي ا ة وليس هو عدم ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا الموت هو أ ن ينتقل ا ل إ ن س ا ن من ا ل ح ي ا ة على ظهر ا ل أ ر ض ليحيا تحت ا ل أ ر ض لكن ا ل ح ي ا ة بعد الموت هي ح ي ا ة خ ا ص ة لا تشبه ا ل ح ي ا ة ا ل م و ج و د ة في الدنيا ل أ ن ح ي ا ة الدنيا هي في عالم ا ل ش ه ا د ة لكن ح ي ا ة القبر والبرزخ ف ي عالم الغيب حيث لا تصل الحواس ا ل خ م س ة لما م و ت ا ل إ ن س ا ن ويدفن في غبره الحواس ا ل خ م س ة لا تستطيع أ ن تصل إ ل ى تلك ا ل ح ي ا ة فلا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن ينظر بعينه إ ل ى رياض ا ل ج ن ة في القبور ولا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يرى عذاب جهنم داخل القبور و إ ن كان ه ذ ا القبور إ م ا روضه من رياض ا ل ج ن ة أ و حفره من حفر النيران لكن ا ل إ ن س ا ن بالحواس ا ل خ م س ة لا يستطيع أ ن يصل إ ل ى هذا العالم ولا يستطيع أ ن يعرف ما يدور فيه إ ل ا بالخبر والنص إ م ا من ا ل ق ر آ ن أ و من س ن ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ و ل ا المطهرات في ا ل ح ي ا ة في عالم الدنيا هذه المطهرات تنقسم الى ا ج ب ا ا ر ي في ة ل د ن ي ا المطهيرات ت ن ق س مطهرات إلى م اختياريه ومطهرات اجباريه ة ي التي يختارها الإنسان طائعا مختارا وهي س ه ل ة و م ي س و ر ة دائما المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة س ه ل ة و م ي س و ر ة و م ت ا ح ة ل ل إ ن س ا ن أ م ا المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة فهي دائما ص ع ب ة و ش ا ق ة و م ؤ ل م ة لذلك الخير ل ل إ ن س ا ن أ ن يطهر نفسه اختياريا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يتطهر اختياريا سيطهر إ ج ب ا ر ي ا كما سنعرف و ز ا ر ك من ر ح م ة الله ب ا ل إ ن س ا ن ط ه ا ر ا ل إ ج ب ا ر ي ة من ر ح م ة الله ب ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا فالمطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة على ر أ س ه ا ا ل ت و ب ة من المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة بمعنى أ ن ا ل ت و ب ة ت أ ث ي ر ه ا هو ت أ ث ي ر مباشر في محو الذنوب وتطهير ا ل إ ن س ا ن من السيئات ومن ر ح م ة الله عز وجل أ ن ه فتح ل ل إ ن س ا ن باب ا ل ت و ب ة يعني ا ل إ ن س ا ن الذي يقع في ا ل خ ط أ ويقع في ا ل م ع ص ي ة إ م ا أ ن يرتكب الحرام أ و ي غ ص ر في فعل الواجب هذا ا ل إ ن س ا ن ربنا جل وعلا أ ع ط ا ه ف ر ص ة للتطهير الاختياري تتمثل هذه ا ل ف ر ص ة في ا ل ت و ب ة وباب ا ل ت و ب ة باب عظيم واسع من ر ح م ة الله مفتوح لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها وهذه ا ل ت و ب ة ربنا جل وعلا أ م ر بها الناس وجوبا يعني يجب على الانسان يتوب وليس اختيارا يعني ليس بمزاج الانسان يتوب أ و لا يتوب ا ل ت و ب ة و ا ج ب ة من كل الذنوب ف ا ل م ع ص ي ة ذنب و ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة عن زمانها والتمادي في المعصيه ذنب آ خ ر ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة هو ع ب ا ر ة عن ج ر ي م ة ج ر ي م ة أ خ ر ى ا ل م ع ص ي ة ج ر ي م ة و ت أ خ ي ر ا ل ت و ب ة ج ر ي م ة أ خ ر ى ف ا ل ت و ب ة و ا ج ب ة على ا ل إ ن س ا ن وعلى الفور وليس على ا ل ت ر ا خ ي لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله ت و ب ة نصوحه عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم وعسى في ا ل ق ر آ ن و ا ج ب ة تفيد الوجوب لا تفيد الاحتمال يعني في الدنيا أ و في كلام الناس في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ك ل م ة عسى تفيد الاحتمال أ و التوقع لكن في ا ل ق ر آ ن ك ل م ة عسى من الله فهي و ا ج ب ة لما يقول عسى ربكم أ ن يكفر عنكم يعني حتما سيكفر الله عنكم سيئاتكم مثل ك ل م ة لعلكم ل ل ع ترحمون أ ي سترحمون إ ذ ا فعلتم أ س ب ا ب ا ل ر ح م ة فهنا ربنا أ م ر ب ا ل ت و ب ة ا ل و ا ج ب ة النصوحه ورتب عليها الاثار قال عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها إ ذ ن ا ل ت و ب ة و ا ج ب ة على الفور وليس على التراخي و ا ل إ ن س ا ن اذا تاب يعود من الذنب كيوم ولدته امور التائب من الذنب كمن لا ذنب له و ا ل ت و ب ة تهدم ما قبلها لكن بشرط ان هذه ا ل ت و ب ة تكون ت و ب ة نصوحه و ا ت و ب ة النصوحه شروطها أ ر ب ع ة م ع ل و م ة الشرط ا ل أ و ل الندب على ما فات والثاني ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب في الحال والثالث العزم على عدم ا ل ع و د ة في المستقبل والرابع رد المظالم الى اصحابها و إ ل ى اهلها هذه الشروط ا ل أ ر ب ع ه اذا توفرت في أ ي ت و ب ة تكون توبة ن ص و ح ة ويكون صاحب هذه ا ل ت و ب ة من الذنب و من الذي ن ب ا ل ذ تاب منه يكون كيوم ولدته امه و ا ل ت و ب ة تهدم ما قبلها ف ا ل إ ن س ا ن ي ج ه د م ن ه يقوم من اصحاب ا ل ت و ب ة النصوحه ولا نفصل الكلام فيها عندنا فيها م ح ا ض ر ة يوم الثلاثاء بعنوان الباب المفتوح نتكلم فيه عن تفاصيل ا ل ت و ب ة و أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة في مسجد الفاروق بحمايه واربعين ان شاء الله يوم الثلاثاء ف ا ل ت و ب ة من المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة المطهر ا ل أ و ل ا لاختياري التوبه إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن دخل من هذا الباب ربنا جل وعلا يمسح عنه الذنوب ويكفر عنه السيئات ويطهر من المنكرات ويغسل من الفواحش هذا المطهر ا ل أ و ل ا لاختياري في الدنيا أ م ا المطهر الثاني الاختياري وهو أ ي ض ا في الدنيا ا ل م ح ط ة ا ل ث ا ن ي ة من المحطات للتطهير فهي الحسنات ا ل م ا ه ي ة للسيئات الحسنات الماحيه للسيئات من خصائص الحسنات أ ن ه ا تمح السيئات فالحسنات التي ي ف ع ل ا ل إ ن س ا ن مقابله يمحى عنه س ي ئ ا ت من أ ك ث ر من الحسنات يمحى مقابلها ذ ه ل ح س ن ا بعددها ت من السيئات والذنوب وهذه و ص ي ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لصحابي الجليل معاذ بن ج ب ر رضي الله عنه قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدما أ ر س ل حاكم او أ قاضي ا على أ ه ل اليمن وصاه و النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بوصايه ث ل ا ث ة قال له يا معاذ ا ت غ ا ل ل ه حيثما كنت و أ ت ب ع السيئه ا ل ح س ن ة تمحوها وخارج الناس بخلق حسنه ا ل ا و ل ا ت غ ا ل ل ه حيثما كنت وثانيا اتبع السيئه ا ل ح س ن ة أ ي س ي ئ ة عملتها أ ت ب ع ه ا ح س ن ة ت ك د ا ل إ ن س ا ن ت أ د ي ب ا لنفسه إ ذ ا ارتكب م ع ص ي ة يؤدب نفسه بانه يفعل مقابل هذا ا ل م ع ص ي حسنا إ ذ ا كذب يفرض على نفسه أنه يتصدق يتصدق ب ع ش ر جنيه أ و عشرين جنيه يكون دعه بينه وبين نفسه ان ه كل ما كذب يؤدب هذه النفس ويمنعها مما تحب فينفق المال في ط ا ع ة الله ل أ ن ا ل ص د ق ة تطفي غضب الرب خ ا ص ة ص د ق ة السر ص د ق ة السر التي لا يراها الناس ويخرج ا ل إ ن س ا ن ابتغاء م ر ض ا ة الله دون أ ن يراه الانسان ودون أ ن يطمع في المدح من الناس و السلام من الناس هذه ا ل ص د ق ة صدقه السر تطفئ غضب الرب و الصدقات عموما ً تطفئ الخطايا و السيئات كما يطفئ الماء النار زي النار ا ل ت صب عليها الماء لما ا ل إ ن س ا ن يلتقي المعصيه و يتصدق ك أ ن ه صب ماء على النار و ط ف ى هذه ا ل م ع ص ي ة و أ ز ا ل أ ث ر ه ا كمثال أ و يؤدب ا ل إ ن س ا ن نفسه إ ذ ا وقع في م ع ص ي ة و ج ر ي م ة أ ن يصوم لله يوما كل ما ارتكب م ع ص ي ة يصوم يوم لله أ و كل ما ارتكب م ع ص ي ة يصلي لله جل وعلا بالليل عشرين ر ك ع ة أ و كل ما ا ر ت ك ب م ع ص ي ة ي ق ر أ جزئين من ا ل ق ر آ ن الكريم وغيرها من الحسنات التي يستطيع ا ل إ ن س ا ن فعلها يشوف ا ل إ ن س ا ن ما ي س ت ط ي ع أ ن يفعل ه ويكلف نفسه أ ن يفعل هذه ا ل ط ا ع ة حتى لا تتراكم السيات لان السيات اذا تراكمت زي الاوساخ الاوساخ إ ذ ا تراكمت من غير ازاله وغسيل وغير طهاره لا شك انها تكون عباره عن كوم من الاوساخ والغزر لا يستطيع الانسان يتحمل كذلك المعاصي هي عباره عن اوساخ وعباره عن قازورات وعباره عن نجاسات اذا تكون وتراكمت على الانسان ربما يكون فيها الهلاك للانسان لذلك من المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة إن ان ن س ا ن إ ذ ا فعل ا ل م ع ص ي يتبع هذه ا ل م ع ص ي ة ب ط ا ع ة أ ت ب ع السيئات ا ل ح س ن ة ماذا تفعل、تمحوها. تمسح هذه السيئات في بعض الحسنات م ت خ ص ص ة في محو السيئات يعني في حسنات خ ا ص ة م ه م ة هذه الحسنات أ ن تمسح السيئات مساحات السيئات وهذه الحسنات بعضها أ ق و ا ل وبعضها افعال من ا ل أ ف ع ا ل مثلا ً الصلوات الخمس لمن أ ع ظ م المكفرات قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصلوات الخمس م ك ف ر ا ت لما بينهن إ ذ ا اجتنبت ا ل ك ب ا ي ر و قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في تشبيه ل ل ص ح ا ب ة شبه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ و س ا خ ا ل ح س ي ة البيران ا ل إ ن س ا ن في التوب وفي ا ل أ ب د ا ن ويحرص على طهارته ش ب ه ا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل أ و س ا خ ا ل م ع ن و ي ة والنجاسات ا ل ر و ح ي ة والقازورات ا ل ق ل ب ي ة و ا ل م ع ن و ي ة فقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل ص ح ا ب ة ا ر أ ي ت م لو أ ن نهرا بباب أ ح د ك م يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دلنه شيء سؤال إ ن س ا ن امام بيته نهر وهذا النهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات كل يوم يقتصر خمس مرات في هذا النهر قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل ص ح ا ب ة هل يبقى من وسخ ا شيء هل يبقى من وسخ في جسم هذا ا ل إ ن س ا ن بعد هذا الاقتصاد خمس مرات في هذا النهر ا ل ص ح ا ب ة قالوا لا ف قال لهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يعني الغسيل خمس مرات ع ب ا ر ة عن ا ل ص ل ا ة خ م س مرات ك ا ن ا ل إ ن س ا ن كل ما صلى في جماعة إن تكون صلاه في ج م ا ع ة بشرط أ ن ا ل ص ل ا ة تكون ص ل ا ة ت ا م ة و ك ا م ل ة ما تكون ص ل ا ة في ه استهتار ا وهمال إ يعني ا لسان ن لما يصلي ا ل ص ل ا ة يهتم أ و ل ا بزمان ا ل ص ل ا ة ما يؤخر ا ل ص ل ا ة عن وقتها من غير ع ز ر ش ر ع ي يهتم ب ط ه ا ر ة ا ل ص ل ا ة ما ي ق ص ا ل ط ه ا ر ة إ ذ ا كان وضو ء ي س ب غ الوضوء إ س ب ا غ كامل إ ذ ا كان غسل ي ت ق ي ن الغسل إ ت ق ا ن كامل يهتم ب ط ه ا ر ة ا ل ص ل ا ة ثم يهتم ب أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة شروط ا ل ص ل ا ة و أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وسنن ا ل ا ل ص ل ا ة ومستحبات ا ل ص ل ا ة وواجباتها ا ل ص ل ا ة الكامله تمسح الظنوب الكامل. من ل والصلاة ل ا الذنوب ص ة تمسح من ا ما يقابلها حسب ق ي م ة ا ل ص ل ا ة يقوم محوها للذنوب ا ل ص ل ا ة ا ل ك ا م ل ة تمسح جميع الذنوب و ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ق ص ة تمسح من الذنوب ما يقابلها وما يساويها لكن هذا المحو للصغائر فقط وليس للكبائر ص ل ا ه تنسو الصغائر ولا تنسو الكبائر والكبائر هي الجرائم الكبرى و ا ل ك ب ي ر بعض العلماء عرفها ب أ ن أ ي م ع ص ي ة في ا ل ش ر ي ع ة لعن الله و فاعلها سنهم معصية للكباير وأي في فيها الشريعة تستوجب الحد شر... إغامة الحد على الإنسان على ي تستوجب ف تعتبر ك ب ي ر ة من الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر و بعض الجرائم صاحبها يقوم ملعون و ليس عليها حد في الدنيا مثل عقو الوالدين ما في حد على من يعوق والديه لكنه يقوم ملعون عند الله عز و جل ولا تعتبر ج ر ي م ة عند بعض الناس لكن في ا ل ش ر ي ع ة هي ج ر ي م ة و صاحبها ملعون فهي من الكبائر و كذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات و أ ك ل الربا و أ ك ل أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م وتعاطي ا ل ر ش و ة وغيرها من المحرمات من الكبائر في ا ل ك ب ي ر ة صاحبها يكون متواعد ب ل ع ن ة أ و يكون صاحبها يستحق أ ن يقام ع ل ي ه الحد في الدنيا يعتبر هذا كله ق ص ن ف في د ا ئ ر ة الكبائر هذه الكبائر تحتاج إ ل ى ت و ب ة هذه الكبائر ص ه ا ر ت ه ا بالمطهر ا ل أ و ل وهو ا ل ت و ب ة أ م ا الحسنات الماشيه للسيئات فهذه يطهر الله بها الصغائر صغائر الزنك و مثل ا ل ك ل م ة ا ل م ح ر م ة التي لا يلقي, لا يلقي لها ا ل إ ن س ا ن بالا ا ل إ ن س ا ن يقول ك ل م ة وهو لا يلقي لها بالا عارف انها ك ل م ة محرمه لكن مستهين متساعد بهذه الكلمه م س ت ا ه ت بالكلام هذه الكلمه قد تكون غيبه قد تكون ن م ي م ة قد تكون شماته من انسان أ و س خ ر ي ة من آ خ ر رجل كان أ و ا م ر أ ة صغير أ و كبير عاقل أ و مجنون وقد تكون هذه الكلمه همز أ و لمز وقد تكون غمز هذه ا ل ص غ ي ر التي يرتكبها ا ل إ ن س ا ن وهو متساهل في فعلها تمحوها الصلوات ا ل خ م س حتى إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن لم يتم منها ف ا ل ص ل ا ة تلغائيا تكفر هذه ا ل ص غ ي ر وكذلك الصدقات تكفر هذه ا ل ص غ ي ر وكذلك الحج إ ل ى الحج ورمضان إ ل ى رمضان و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة كلها مكفرات لما بينهن إ ذ ا اجتنبت الكبائر يعني ربنا جل وعلا من رحمته جعل ا ل إ ن س ا ن مطهرات ي يوميا زي الصلوات ا ل خ م س ة الصلوات ا ل خ م س ة في اليوم الواحد ت ك ر ر خ م س ة مرات و إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن فعل ج ر ي م ة ما بين الصلاتين ربنا جل وعلا يمسح له ما فعل ب ا ل ص ل ا ة ا ل ت ا ل ي ة يعني ا ل إ ن س ا ن اذا ارتكب م ع ص ب ة بين الظهر والعصر إ ذ ا صلى العصر في ج م ا ع ة و ا ل ص ل ا ة في ز م ا ن ه ا ا ل ص ح ي ح ب أ ر ك ا ن ه ا وشروطها ت م س ح ه ذ ا ل ص ل ا ة ما س ب غ ه ا من الصغير إ ذ ا ا تكب ج ر ي م ة ما ب ي ن الفجر إ ل ى صلاه ة ا ل ظ ر إذا ا صلى ل ظ ه ر في ج م ا ع ة ص ل ا ة ك ا م ل ة في ز م ا ن ه ا و م ك ا ن ه ا ا ل ص ح ي ح ربنا ج ل و ع ل ا يمسح لهم ن الصغير ما كان بين ص ل ا ة الفجر إ ل ى ص ل ا ة ا ل ظ ه ر و هكذا ك ل ا ل ص غ ا ا ت ه م و طهرات ي و م ي ة و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فاتته هذه المطهرات ا ل ي و م ي ة ربنا أ د ا ه مطهرات أ س ب و ع ي ة في ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة كفاره لما بينهن إ ذ ا اجتنبت الكبائر يعني الانسان اذا صلى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في مكانها الصحيح في وقتها وبكر يوم ا ل ج م ع ة واغتسل وتعطر وتطيب ولبس الملابس ا ل ن ظ ي ف ة أ ح س ن ما عنده من الملابس ل أ ن ا ل ج م ع ة يوم عيد وذهب إ ل ى المسجد مبكرا وليس م ت أ خ ر ا قبل أ ن يصعد ا ل إ م ا م وجلست في الصفوف ا ل أ و ل ى واستمع إ ل ى ا ل إ م ا م و أ ن ص ت ولم يلغوا في أ ث ن ا ء ا ل خ ط ب ة لم يتكلم ولم يشوش على المصلين ولم يتحرك من مكانه استمع ولم يلغوا كانت هذه ا ل ج م ع ة ك ف ا ر ة للذنوب إ ل ى ا ل ج م ع ة ا ل س ا ب ق ة و ا ل م ا ض ي ة ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة كفاره لما بينهن بشرط ا ن ه يصلي ا ل ج م ع ة ا ل أ و ل ى صلاه ك ا م ل ة وكذلك ا ل ج م ع ة ا ل ث ا ن ي ة فما بين الجمعتين ربنا جل وعلا يغفر له مده أ س ب و ع كامل جميع ا ل ص غ ي ر و ا ل ص غ ي ر في ا ل أ س ب و ع بين الجمعتين قد تكون بالمئات وفي زماننا قد تكون ب ا ل آ ل ا ف و ا ل إ ن س ا ن قد يرتكب من ا ل ص غ ي ر ما لا يستطيع ان يحسب ولا يعرف العدد ولا يعرف ا ل ك م ي ة إ ذ ا هذه ر ح م ة ك ب ي ر ة إ ن ه ربنا جعل ل ل إ ن س ا ن ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة كفارات ل ل ص غ ي ر إ ذ ا صلاه ص ل ا ة ص ح ي ح ة و هناك ك فرات س ن و ي ة إ ذ ا كان هذا كفارات أ س ب و ع ي ة ربنا ج ع ل كذلك للكفارات إ ن ن س ا س ن و ي ة م ط ه ر ا ت س ن و ي ة زي رمضان إ ل ى رمضان ما بين ا ل رمضانين ربنا ج ل و ع ل ا ي غ ف ل ا ل ن س ا ن كله صغير إ ذ ا صام رمضان ا ل أ و ل ص ي ا م ا كامل ا وما ج ر ح ا ل ص ي ا م لا في ل ي ل ه ولا في ن ه ا ر ه وما ق ص ر في ا ل ط ا ع ا ت ا ل و ا ج ب ة في شهر رمضان وكذلك فعل في رمضان ا ل م ق ب ل ربنا ج ل و ع ل ا يغفر لهما بين ا ل رمضانين رمضان إ ل ى رمضان كفاره لما بينهن وددوا ي على ر ح م ة و ا س ع ة من ر ح م ة الله عز وجل ددوا ي على مدى ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة ر ح م ة الله التي وسعت كل شيء والتي لا تخطر على بال ا ل إ ن س ا ن وزكاه ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع أ ن يترك المعاصي فربنا جعل لهم ن المطهرات المطهرات ا ل م ي س و ر ة ا ل و ا س ع ة و ا ل س ه ل ة للراغبين بعض المطهرات قد تكون أ غ و ا ل س ل ا م يقول ا ل إ ن س ا ن ربنا جل وعلا يكفر عنه من الصغائر ومن الذنوب الشيء الكثير مثلا كمثال واحد قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من دخل ا ل ص و غ ة ف ق ا ل لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير من دخل السوق فقال هذا الدعاء في السوق كتب الله له أ ل ف أ ل ف ح س ن ة وماحى عنه أ ل ف أ ل ف سيئه ورفع له أ ل ف أ ل ف د ر ج ة يعني هذا الدعاء ممكن يقول في ا ل إ ن س ا ن يقول في ثواني ثواني م ع د و د ة ربنا جل وعلا ي ك ت ب لهذا ا ل إ ن س ا ن مليون ح س ن ة أ ل ف أ ل ف ح س ن ة يعني مليون ح س ن ة ويمسى عنه مليون سيئه ويرفع له مليون د ر ج ة كلام بسيط لا يساوي أ ي شيء و ا ل إ ن س ا ن م م ك ن يقول ه من غير تعب ومن غير عناء ولا يكلف أ ي مبالغ م ا ل ي ة ولا يحتاج الى تصديق ولا تصريح ولا سفر كلام بس باللسان و ح ر ك ة اللسان ح ر ك ة خ ف ي ف ة ولا ر ش ي ة تكلف ا ل إ ن س ا ن شيء د م ع ن ا ر ب ن ا ج ل ع ل ا ل سهل على الناس في سير كبير في ا ل ط ه ا ر ة من ا ل ز ن و ب ومن ا ل ص غ ي ر فذاك مثال لهذه ا ل أ غ و ا ل ممكن يقولها ا ل إ ن س ا ن تكفر الذنوب السيئات بل في الحديث الصحيح أ ن من أ و ى إ ل ى فراشه عند النوم أ و ى الى فراشه فقال استغفر الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و أ ت و ب إ ل ي ه ثلاث مرات غفرت ذنوبه و إ ن كانت مثل زبد البحر و إ ن كانت عدد ايام الدنيا و إ ن كانت عدد رمل عالي بس عند النوم يقول يراجع حساباته ويتهم نفسه بالتقصير ويس الله أنه ي غ ف ر له ما كان في هذا اليوم كله سواء كان في البيت أ و السوق أ و ا ل م د ر س ة أ و ا ل ج ا م ع ة أ و الشارع أ و الدكان أ و محل العمل يس الله أنه ي غ ف ر له ما كان في هذا اليوم يتذكر عند النوم حساب حساب يومي م ر ا ج ع ة يوميه ة د يقول يا رب أ س أ ل ك أ ن تغفر لي يتمثل هذا الاستغفار في ه ذ ا ا ل ص ي غ ة استغفر الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و أ ت و ب إ ل ي ه من قالها ثلاث مرات عند نومه غفر الله ذنوبه و إ ن كانت مثل ا ل زبد البحر بس بالشرط أ ن يقولها متدبرا لمعناها وواعيا لمضمونها يعني ما يقولها بطرف اللسان ل أ ن بعض الناس الآن عندما ه ل تسبيح و ا ل أ ذ ك ا ر و ا ل أ و ر ا د والدعاء يقول ان يقول لك ان يقول لك ان يقول ل ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان ي ر و ل لك ان يقول لك ا ل لك ان يقول لك ان يقول لك ان ي و ل ل ان يقول لك ان يقول لك ان ي ق ل ك ان ي ق ل لك ان يقول لك ان يقول لك ان ق ل ب و ا ل ل س ان ا ل ذ ك ر بمجرد ا ل ل س ان ا ل إ ن س ان ي ج ر ع لك ي ق ل ك ن أعظم د ر ج ا ت ا ل ذ ك ر و ل ن ف ع ه ا وأبركها ان ي ق ل إ ن س ان يقول ا ل ذ ك ر يتواطا ويتفق اللسان مع القلب ومعه العقل والتفكير في هذا الذكر فذاك مثال لهذا المحطه ان الانسان عندما ياوي إ ل ى ش ر ا ش ه يقول هذه ا ل م غ و ل ة س ه ل ة و ب س ي ط ة يستغفر الله جل وعلا ثلاث مرات وربنا جل وعلا يغفر له ما تقدم من ذنبه ويغفر له جل وعلا ذنوبه و إ ن كانت عدد أ ي ا م الدنيا و إ ن كانت عدد رمل عالي بعض ا ل ر ونفس ا ا ي ت و إ كان ر من ن الزحف ف و هذا الاجر والثواب للتسبيح بعض, التسبيح بعض الصلوات ا ل خ م س ة هذا التسبيح مهمل عند كثير من الناس ا ل ف ا ئ د ة لهذا التسبيح محو الذنوب وتكفير السيئات قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من سبح الله دبر كل ص ل ا ة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام ا ل م ئ ة لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له ما تقدم من ذنبه ربنا جل وعلا يمسح له كل ما مضى من ذ ن و ب كل الصغائر لانه س ب ت ن ا إ ن ه الكبائر تحتاج إ ل ى ت و ب ة خ ا ص ة ا ل ص ل ا ة لا تمسح ع ق و ب ة ا ل خ م ر ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ما تامن شرب ا ل خ م ر ة ف ا ل ص ل ا ة لا تمسح ج ر ي م ة الزنا إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ما تامن ا ت و ب ة نصوحه ف ا ل ص ل ا ة لا تمسح أ ث ر ه عقوبه الوالدين إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ما تامن ا ل ص ل ا ة لا تمسح ا ث ر و ا ا ل ص ل ا ة والطاعات ا ل م ا ح ي ة والحسنات ا ل م ك ف ر ة هذه تمسح الصغير أ م ا الكبائر فهي تحتاج إ ل ى ت و ب ة خ ا ص ة ولكن الشروط ا ل ا ر ب ع ة التي ذ ك ر ن ا ه ا سابقا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر هذا أنه ا ل تتبع ي ح ب د كل ص ل ا ة من فوائد ه ت ك ف ي ر الزنوب السيئات ل ا ل إ ن س ا ن بعد ا ل ص ل ا ة يتعلم و يتعود أنه ب ع ى ا ل ص ل ا ة ما ي س ت ع ج ل بالخروج من المسجد أ و مكان ا ل ص ل ا ة يصبر نفسه دقائق م ع د و د ة ي س ب ح الله ثلاثه ثلاثين ويحمد الله ثلاثه ثلاثين ويكبر الله ثلاثه وثلاثين ويكمل المائه بقوله لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ك فيكون هذا التسبيح تكميل ل م ه م ة ا ل ص ل ا ة الصلاه ك ف ا ر ة و ي أ ت ي على ا ل ت س ب ي ح يكون ك ف ا ر ة د م ع ن ا أ ي ض ا ز ي ا د ة في التحصين و ز ي ا د ة في الوغايه و ز ي ا د ة في ا ل ط ه ا ر ة زي م ا ع ن د ا ل إ ن س ا ن في الملابس والثياب و ا ل أ م ا ك ن يجتهد ان ت ك و ن ا ل ط ه ا ر ة م ت غ ن ة كذلك ا ل إ ن س ا ن في ا ل ن ج ا س ا ت ا ل م ع ن و ي ة والمعاصي يفترض ان ه يحرص على الطهاره, المعنوية الطهارة التامه اذا كان ا ل إ ن س ا ن في الملابس يغسل الملابس وبعد الغسيل ت أ ت ي عليها ا ل م ك و ى وبعد ا ل م ك و ى كمان الغطور والروائح يقول الله طهاره حسيه ما عندها كبير معنى فكذا ا لذلك إ ن ن أنه المعنوية س ا طهارة يحرص على ك تكون ن ب في س الإتقان أو أشد من هذا الإتقان من أو أشد لذلك ف دعاء الاستفتاح في دعاء الاستفتاح يسل ا ل إ ن س ا ن بعدما يكبر تكبيره ا ل إ ح ر ا م في دعاء الاستفتاح ان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقل من خطاياي كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج مش براو مش الماء براو والبرد ث ل ا ث ة أ غ س ل ن ي من خطاياي بالثلج والماء والبرد معناه ن ظ ا ف ة حرصه شديد على ا ل ن ظ ا ف ة يجتمع فيها الثلج والماء والبرد ده و ا ل ط ه ا ر ة ا ل ك ا م ل ة في أ م ا ك ن الجلوس في الغرف والصوالين والساحات و أ م ا ك ن العمل ا ل إ ن س ا ن بيحرص على ا ل ن ظ ا ف ة ا ل ظ ا ه ر ة لكن اخطر منها ا ل ن ظ ا ف ة الباطنه و ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ع ن و ي ة إ ذ ا هذه ا ل م ح ط ة الثانيه من محطات ا ل ت ط ه ي ر وهي ا ل م ح ط ة الثانيه من المحطات. هي جنوب قولنا جنوب يا جماعه المحطه الثانيه هي جنوب الحسنات ا ل م ا ه ي ة للسياس وذي إ ج ب ا ر ي ة و الاختياريه ة ن لسا منتغنى ل ل إ ج ب ا ر ي ة لسا الانسان طايع مختار يطوب طايع مختار يعمل الحسنات ب ي اختياره لحد هنا مساله اختياريه ما في اجبار الانسان براه يطوب طايع مختار مدام باب ا ل ت و ب ة مفتوح و مدام الروح في الجسد لانه إ ن س ا ن اذا روحوا بلغت الحنغوم متاب ثاني ا ل ت و ب ة لا تقبل ا ل ت و ب ة لا تقبل إ ل ا ب ش ر ط ي ن إ ن ه ا تكون قبل ا ل غ ر غ ر ة وتكون قبل أ ن تطلع الشمس من مغربها هذه الشروط العامه الشروط ا ل خ ا ص ة أ ر ب ع ة لكن الشروط ا ل ع ا م ة في ت و ب ة أ ي إ ن س ا ن إ ن ه لازم يتوب قبل ا ل غ ر غ ر ة إ ذ ا بلغت الروح الحلقوم وشاف ا ل م ل ا ئ ك ة دخلوا ملائكه ا ل ر ح م ة أ و ملائكه العذاب وقال يا رب أ ن ا تبت هذه ا ل ت و ب ة تكون غير م ق ب و ل ة ل أ ن ه زمانها قد انتهى وقتها قد فات و أ و ا ن ه ا و ل ا و إ ل ا لو كان هذه ا ل ت و ب ة م ق ب و ل ة كان قبل الله توبه فرعون عليه ا ل ل ع ن ة فرعون لما جاوز الله بموسى البحر أ ت ب ع ه فرعون و جنوده بغيا و عدوا في نص البحر ربنا جل و علا أ م ر البحر أ ن يرجع كما كان فانطبغ البحر على فرعون و جنوده حتى إ ذ ا ادركه الغرق الغرق عيد ا ل ن ه خ ل ا ص ي م ولم ت ويقضى ع ي ه غرقا يقبل ا هذا الغرق الايمان إ ا ل ذ ربنا ل ي ق ا ل ان ل آ قال هذا عليه ا ل إ ي م ا ن وهذا ت و يقبل الندم وهذا هو ا ل ت و ب ة و َ غ َ د ْ عصيت َََ قبل َُْ وكنت ََُْ من َِ المفسدين ْ لما ربنا توصل والعافيه كان َ و ل انا ربكم ا ل ا ع َ ى وما علمت لكم من اله غيري وعامل ثاني و ا ص َ ما في、زيه. لكن هنا لما شعر بانه خلاص مودع ا ل ِ ن ي ا قال امن شكله من شروط التوبه ان ا ل ا ن س ا يتوب قبل ا ل ِ ر ْ ر ه اي انسان َ ا ب لحظه الاحتضار و ا ل َ ر غ ر ه لما ي ش ه د الايات ع ل ا م ه الاخره خلاص مودع الدنيا وماشي على الاخره التوبه لا、تغبل. كذلك لما يتوب ا ل إ ن س ا ن بعض طلوع الشمس المغربيه ل أ ن الشمس يوم من ا ل أ ي ا م حتطلع على الناس من جهه المغرب في الصباح الباكر الناس ينتظروا طلوع الشمس من المشرق يتفاجؤوا ان الشمس قد طلعت عليهم من ج ه ة المغرب ف إ ذ ا راها الناس آ م ن و ا جميعا فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في ايمانها خيرا ل أ ن ا من علامات ا ل س ا ع ة الكبرى إ ذ ن الشروط العامه ل ل ت و ب ة ا ل ش ر ط ي ن قبل ا ل غ ر غ ر ة وقبل طلوع الشمس من مغربها والشروط ا ل خ ا ص ة أربعة الندم على ما فات و ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب في الحال والعزم على عدم ا ل ع و د ة ورد المظالم إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا و إ ل ى أ ه ل ه ا فنحن مازلنا في المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ذكرنا منها ا ل م ر ه واحد ا ل ت و ب ة ن م ر ة اثنين الحسنات ا ل م ا ه ي ة للسيات إ ن ه ن س ا ن ف ي ك ث ش ف من الحسنات يعود نفسه كل ما ف ع ل م ع ص ي ة كل ما يرتكب ج ر ي م ة كل ما قصر في واجب يلزم نفسه إ م ا ان ه ي ص و م أ ي ا م م ع د و د ة أ و ي ق ر أ أ ج ز ا ء م ع د و د ة أ و يتصدق بمبالغ م ع ل و م ة أ و يقوم الليل ب ف ت ر ة م ح د و د ة أ و أ ي ا م م ح د و د ة تهذيب للنفس وتهذيب لها ان ه النفس ما تتعود على التساهل في المعاصي وما تنشا على التساهل والتقصير في التساهل مع الجرائم والسيئات فهذه ا ل م ح ط ة الثانيه أ م ا ا ل م ح ط ة ا ل ث ا ل ث ة من المحطات الاختياريه برضو هي في الدنيا هذه ا ل م ح ط ة تتمثل في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة آ خ ر م ح ط ة ا خ ت ي ا ر ي ة ل ل إ ن س ا ن ا خ ت ي ا ر ي ة يعني ممكن يطهر بها ا ل إ ن س ا ن اختياريا ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة على هذا الانسان إ ن س فهذا ل إ ن بعد ما يموت اكراما لهذا ا ل إ ن س ا ن المسلم ربنا جل وعلا بيد الناس ف ر ص ة أ ن يساعدوا هذا ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه مقبل على م س ؤ و ل ي ة ك ب ي ر ة وعلى سؤال وحساب عظيم ف ربنا جل وعلا يدي ف ر ص ة للمسلمين المؤمنين الموحدين الاغرباء أ و ا ل أ ب ع د ي ن ان يصلوا على هذا ا ل إ ن س ا ن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة و معلومين ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة أ ر ب ع ة تكبيرات التكبير ا ل أ و ل ى ا ل إ ن س ا ن بيغرق فيها صوت ا ل ف ا ت ح ة والتكبير ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص ل ا ة ع ل ى ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا ل م ويكون المسلمين ف العالم ويكون ا ل م ع ل و م ة في ا ل ص ل ا ة و ا ل ت ك ل ي ر ا ل ث ا ل ث ة ا ل إ ن س ا ن ي د ع و ل ه ذ ا ا ل م ي ك إ ن ك ا ن ر ج ل اللهم ا غ ف ر ل ه و ا ر ح م ه و ع ا في العالم ويكون المسلمين في ا ل د ع ا ء إن ك ا ن م ح س ن م ج د في ح س ن ا ت ه و إ ن ك ا ن م س ل ي ن ا ت ج ا و ز ع ن س ي ئ ا ت ه و ا غ ف ر ل ن ا و ل ه إذا ك ا ن ت ا م ر أ ك ا ل ل ه م ا غ ف ر العالم ويكون المسلمين في العالم ويكون ز ل ه إذا ك ا ن في ا ل صغير طبعا الطفل الصغير غير مكلف ولا عقاب عليه ولا نار ولا ذنوب له الطفل الصغير فيدعى ان هذا الطفل يكون في ميزان حسنات ابويه ويكون شفيعا لابويه يوم القيامه اللهم تقل به موازينهما وجعلوا شفيعا مطاعا لا تفتينهما بعده ولا تحرمهما اجره فكل انسان صغير او كبير او رجل او امراه له دعاه في صلاه الجنازه هذه الصلاه ربنا جل وعلا ولكن يجب ا ث ي ر م ن العباد ولكن يكون لك الذنوب والمعاصي ربنا جل ويكفرها ع ل ا لصحابها أ بسبب ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة حتى ك ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ما م ن م س ل م ي م و ت ف ي ص ل ي ع ل ي ه ا أ ر ب ع و ن رجل ا ج ل ا ي ش ر ك و ن ب ا ل ل ه شيئا رجل ا شفعهم ا ج ل رجل ه ج ل ر ي ل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ر ا ل ا ج ل رجل رجل رجل رجل ر ج رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ر ج ا ل رجل رجل رجل رجل رجل رجل رجل ر ج رجل ه إذا ق ا ل و ا اللهم تجاوز عنه ربنا تجاوز عنه يقول الاربعين موحدين لا يشركون بالله شيئا ربنا جل وعلا يجعل صلاتهم ودعاهم سبب ل ط ه ا ر ة هذا الانسان الميت مع إ ن ه قد يكون ماتوا عليه معاصي في حياته لم يتطهر من هذه المعاصي لكن ربنا جل وعلا برحمته يجعل في إ خ و ا ن ه وصلاه إ خ و ا ن ه ودعاهم ئ له هذا ا ل أ ج ر وهذا الفضل العظيم ل أ خ ر م ح ط ة ا خ ت ي ا ر ي ة ل ل إ ن س ا ن في الدنيا يعتبرناه ا خ ت ي ا ر ي ة مع ان ا ل إ ن س ا ن م ي د و ا ل إ ن س ا ن ما بيفعله بنفسه بي و إ ن م ا تفعل له برضو قلنا ا خ ت ي ا ر ي ة ل أ ن ه هذا ا ل إ ن س ا ن لولا انه مسلم لما صلى عليه المسلمون ولولا ان هذا ا ل إ ن س ا ن بحسن ا ل م ع ا م ل ة و ا ل س م ع ة ا ل ط ي ب ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة لما صلى عليه هذا العدد الكبير من الناس إ ذ ا ا ل أ خ ل ا ق فعله ا ل م ع ا م ل ة ا ل ح س ن ة فعله فعل ا ل إ ن س ا ن والسمعه ا ل ط ي ب ة فعل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ن دعاء الناس لهذا ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا هو بفعله وبكسبه و س ن ا ء الناس عليه شكلها ع تبرنا من المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة في هذه الدنيا و د آ خ ر ا ل م ط ه ر ا ت ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن لم يتطهر ب ا ل ت و ب ة اختياريا ولم يتطهر بالحسنات ا ل م ا ح ي ة للسيئات ولا حتى ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ما ص ل ى ع ل ي ه إ ل ا عدد ق ل ي ل م ن ا ل ن ا س وصلاة إ ك ا ن الصلاة ي ع ن ي خ ا ل ل ي ة من ا ش ر و ط و غ ي ر م ق ب و ل ة عند ان ل ل جل وعلا ل ه إما أ العدد ل ق ي ل أ و ل أ ن ه ؤ ل ا ء ك ل ه م م ا من أهل ا ل ل ص ا ة و ل أهل الفضل ل ا ا من م ج ا ب ي ان ل د ع و يكون هناك ا ل ل الثلاثة ا ا ح خ ت ي ا ر ي ة من غ ي ر ط ه ان ر ة ه ا لا بد م ن ا ل م ط ه ر ا ت ا ل إ ج ب ا ر ي ة في ا ل وقلنا د ن ي ا المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة دائما ص ع ب ة ولا س ه ل ة دائما المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة ق ل ن ا أ ص ع ب و أ ش ق ى من المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة و أ ي ح ا ج ة إ ج ب ا ر ي ة بتكون مؤلمه وقاسيه اي شيء هو ا ل إ ج ب ا ر ل ل إ ن س ا ن يكون مؤلم وقاسي ف ا ل إ ن س ا ن الذي لم يتطهر اختياريا فيطهر إ ج ب ا ر ي ا من ر ح م ة الله ان ه ا ل إ ن س ا ن وهو كارث وربنا جل وعلا يطهروا هو كاره لهذه ا ل ط ه ا ر ة تتمثل المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة في أ و ل ا المصائب والابتلاء ا ت من المطهرات المصائب والابتلاء ا ت مصائب الدنيا و معلوم أ ن الدنيا م ل ي ئ ة بالمصائب والعجائب والالام والمحن والابتلاءات والمواقف ا ل ق ا س ي ة والحوادث ا ل م ؤ ل م ة الدنيا لا ت خ ل من هذه المشاهد خ ا ص ة في هذا الزمن أ ص ب ح ت المشاهد ا ل م ؤ ل م ة ا ل م ت ك ر ر ة والحوادث ا ل م و س ف ة بالعشرات يعني يكاد ا ل إ ن س ا ن لا يمر على يوم من ا ل أ ي ا م الا وهو يسمع بحادث أ و انفجار أ و أ م و ا ت بالعشرات أ و بالمئات ف ط ب ي ع ة الدنيا أ ن ه ا هذه صفتها الدنيا لا تصفه للانسان إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ظن ان الدنيا ف ي م ر ح ل ة من المراحل تقول ا ل إ ن س ا ن س ع ا د ة ما فيها ا ل شغاء أ و فرح ليس فيه حزن ل إ ن س ا ن واهم ف ا ل س ع ا د ة في الدنيا لا تدوم كذلك الشغاء في الدنيا برضو لا يدوم ا ل آ ل ا م لا تدوم والمصائب لا تدوم و إ ن م ا الدنيا هي دار ربنا جل وعلا نوع فيها بين المصائب وبين النعم بين ا ل ش د ة وبين الرخاء بين العسر واليسر ان مع العسر يسرا فالدنيا خليط بين العسر واليسر المواقف ا ل ش د ي د ة والحالات ا ل ر خ ي ه ا ل إ ن س ا ن ي ت خ ل ب في هذه الدنيا بين هذه الاحوال ا ل م خ ت ل ف ة فالمصائب هذه المصائب مهما كانت ق ا س ي ة ومهما كانت م ؤ ل م ة ل ل إ ن س ا ن ففيها من الفوائد تكفير السيئات المصائب من خصائصها أ ن عندها التكفير التلقائي للسيئات اي م ص ي ب ة تلقائيا بتكفر م ق ا ب ل ة من السيئات ما يكافئها اذا كان م ص ي ب ة ص غ ي ر ة بتكفر عدد من السيئات اذا كان م ص ي ب ة ك ب ي ر ة بتكفر عدد كبير من السيئات ومن هذه المصائب ان الانسان يبتلى في نفسه او في اهله او في ماله لما ربنا جل وعلا اخبرنا بهذه ا ل ح ق ي ق ة فقال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 وليس و ذلك لاحد إ ل ا للمؤمن فقط الكافر ما عنده هذه المطهرات ولا عنده هذه الكفارات وانما فقط الانسان المؤمن يدل على ذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام عجبا ل أ م ر المؤمن إ ذ ا أ ص ا ب ت ه ص ر ا ء شكر فكان خير الله و إ ذ ا أ ص ا ب ت ه ض ر ا ء ص ب ر فكان خير الله و ليس ذلك ل أ ح د إ ل ا للمؤمن بل ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ذ ك ر من ا ل م ك ف ر ا ت ذ ك ر الدرجات و ا ل م ر ا ت ف للمصائب ا ل م ك ف ر ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يصيب العبد المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى ا ل ش و ك ة يشاكها إ ل ا كفر بها من خطاياه ش و ك ة لو انسان ل إ تعرضت ه ش و ك ة ربنا يكفر عنه من ا ل ذ ن و ب ب ق د ر ا ل أ ل م الذي أ ص ا ب ه بسبب هذه ا ل ش و ك ة شكد و ة انسان ا ل إ لما تصيب ه ش و ك ة مفروض اذا كان فاهم ا ل أ ث ر ما يزعل ولا ي ص ر وشو ولا يسب ولا يلعن ولا يسخط بل بالعكس يقول إ ن لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون و نظف المحل عشان ماصيب ما إ ن س ا ن إ ن س ا ن آ خ ر يماطل ة ا أ ز ى عن الطريق صدره كذا يقولون الحياه جمع بين كفاره ا ل ذ ن ب و بين يماطل ة ا أ ز ى عن الطريق و بين الشكر شكر الله و ا ل صبر على الابتلاء و ا ل م ص ي ب ة الشوكه ة ي ك مثال ل أ ب س ط ح ا ج ة لكن م ا ل إ ن س ا ن يعني يقع في ح ف ر ة مثلا ينكسر اليد أ و الرجل أ و يصاب باي ضرر آ خ ر يقول لها داخل في الكفارات إ ذ ا كان ا ل ش و ك ة أ ل م بسيط يكفر ز ن و ب ا ل س ي ا د فما فوقها يعني وجع الضرس وجع العين و الصداع وجع البطن الام المفاصل الحمى ا م س م ي ا ت ا ل م خ ت ل ف ة إ ذ ا سميناه ا ت ا ي ف و د ولا سميناه ا غير غ ا ن ولا ح م ن ز ف ي ة ولا ح م الواد ي ا ل م ت ص ب ع ولا ج م ر ة خ ب ي ث ة كلها بمختلف المسميات ا ل أ م ر ا ض كلها ا ل م خ ت ل ف ة كلها عندها كفارات و عندها درجات لكفارات الذنوب و ا ل س ي ا ت و ا ل إ ن س ا ن لما يعرف هذا ا ل أ ث ر ه ذ ه الثمره للمصائب لا يكون دافع ل ل إ ن س ا ن ان ه يصبر وما يضجر وما يسخط أ ب د ا ولا يحتاج للشكوى لا يحتاج ان يشكو ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه مستفيد من هذه ا ل م ط ي ب ه ومن س ت ف ي ا ل ا م ث ل ة ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل س ي ر ة على ذلك ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى عن ت ب ب الحمى دخل على ا م ر أ ة يقال لها أ م السائب. السائب وهي م ح م و م ة ترتجف من الحمى ل أ ن ه أ ح ي ا ن ا الحمى بتكون م ص ح و ب ة بالبرد و يرتجف ا ل إ ن س ا ن من الحمى فدخل عليها الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هي ترتجف من الحمى فقال لها مالك يا أ م السائب تزفزفين مالك ترتجفين فقالت له الحمى لا بارك الله فيها ثبت الحمى و قالت لا بارك الله فيها الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نهاها و قال لها لا تسب الحمى ف إ ن ه ا تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ق ا لا ل تسب الحمى ف إ ن ه ا تنفي الذنوب ي ع ن ي تطهر ا ل إ ن س ا ن من الذنوب كما ان النار ا ل م ت م ث ل ة في الكير ي س ت ع م ل و ا الحدادين ل ل ص ه ر الحديد ليقود الحديد بعد الدخول على النار نغي من الشوائب أ و النار الذي يعرض عليه الذهب و ا ل ف ض ة يكون خالص من الشوائب كذلك ا ل إ ن س ا ن المؤمن بعد الحمى بيكون خالي ونغي من الذنوب والمعاصي تغسل هذه الذنوب كلها كل الشوائب والجرائم والمعاصي كلها تنساها وتزيلها وتحريرها الحمى تنفي الذنوب كما ينفي ا ل ك ي ر و خ ب س الحديث واحد من ا ل ص ح ا ب ة قال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أ ب ي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله ما جزا ا ل ح م ة ا ل ح م ة ما هو أ ج ر ه ا هو عارف ان ا ل ح م ة فيها أ ج ر كذا ما س أ ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل فيها أ ج ر أ م لا لكن س أ ل و ا عن مقدار ا ل أ ج ر كم لا يعرف السعر, السعر الاجر س ع ر ل أ المترتب على ا ل ح م ة هل هو أ ج ر كثير يجتهد ان يبحث عنه ولا اجر قليل فقال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا كان له أ ج ر قال له لا تزال الحسنات تجري على صاحبها م خ ت ل ج عليه عرق قال له الحسنات بتكون م س ت م ر ة م ت د ف ق ة ج ا ر ي ة س ا ئ ل ة على ا ل إ ن س ا ن المحموم ما دام محموما يعني إ ذ ا كان محموم س ا ع ة بتكون الحسنات م ت د ف ق ة س ا ع ة ك ا م ل ة إ ذ ا كان محموم ا ل إ ن س ا ن اربعه وعشرين س ا ع ة م ع ن ى ا ل ح س ن ا ت ت ك و ن م ت د ف ق ة اربعه وعشرين س ا ع ة إ ذ ا كان محموم سبعه ايام م ع ن ى ا ل ح س ن ا ت ت ك و ن م س ت م ر ة و ج ا ر ي ة م ت د ف ق ة صيله سبعه ايام على التواعي باستمرار وبالانقطاع ده العجوز ب ت ع ز و ل المحموم فقالوا الحسنات ت ك و ن ش غ ا ل ة م س ت م ر ة للانسان المحموم لحد ما تنزل الحمى سواء كان نزلت نزول طبيعي ولا بمبردات ولا بندول ب ولا بعقاغير ط ب ي ة ولا بعلاج ولا بعيشه مهما حتى تنزل الحمى تتوقف الحسنات ثم شغاله حسنات ش غ ا ل ة ويكفه الحمى تقيف الحسنات داجر وبير رضي الله عنه لقى هذا ا ل أ ج ر أ ج ر عظيم فقام رضي الله عنه رفع الدين إ ل ى الله وسال الله جل وعلا قائلا اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الحمى ولكن لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا ص ل ا ة في مسجد رسولك هذا التصرف من ا ب ي رضي الله عنه تصرف غريب انسان يتمنى الحمى قال يا رب أ س أ ل ك الحمى إ ذ ا كان هذا ا ل أ ج ر في الحمى الحسنات طوالي شغاله و س ت م ر هذا اجر عظيم و د ي حسنات ك ث ي ر ة و ب ي رضي الله عنه ما قادر يفرط في هذا ا ل أ ج ر و ما في طريقه ينال هذا ا ل أ ج ر إ ل ا عبر جنوب الحمى م ا ف ي م د خ ل إ ل ى ه ذ ا ا ل س و ا ب ا ل ع ظ ي م إلا ب ا ل حمار فما لك مفار إ ل ا ان ي س أ ل الله ا ي ن الله هم ان ي أ س أ ل ك ا ل ح م ا ر يلحت ى السؤال ب ت ا ع سؤال ب ت ا ع ويسالوا ع ا ل ح م ل أ ن ه طلب الحمار لكن بشرين ط قال لا ت م ن ع ن يخرج و ا في سبيلكا يعني ل ج ه ا د مع ا ل مجاهدين و ل ا صلاة ف ي م س ج د ر س و ل ك ومعلومه أن جهد ا ب ا ب م ن أ باب ا ل ج ن ة ومعلومه أن ص ل ا ة ف ي مسجد الرسول عليه الصلاه ة صلاة والسلام و فيما بألف س والسلام فكر بعغلية ي ن س م ه ع ي تجارية يوجد ة في التعامل لا ل في مع ح ن ا ا ت ت ع ل الدرجات الآخرة الأجر مع يضمن دائر في بالف ت ع ا ح م ضامنه كاملا كمان من دائر ودائر زيادة عليه. يكون عنده أبواب تانية من الأجر يجاهد يكون عليه يكون ي س ب ي ل ا ل ل ه وفي ي ي ص ل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لا يتمنى الموت إ ل ا إذا ج ي ن ع من الخير تماما إ ذ ا يس من الخير إ ن ه ع ا ج ز عن الخير وما قدر ا يعمل خير كذا يقول يا رب أ س ا ل ك أ ن ت ق ب ض روحي زي م ا علمنا ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال لا يتمنى ي ن أ ح د ك م ا ل م و ت لضر ا ل نزل به ف إ ن كان لا بد فعلا ا ف ل ي ق و ل إ ذ ا كان لا بد دار الموت دارس كولموت الدعاء يقول اللهم أ ح ي ن ي ما كانت ا ل ح ي ا ة خير لي وتوفني إ ذ ا كانت الوفاه خ يقول ر ا لي ي يا رب إ ذ ا كان الموت احتل ي أ ق ب ض ن ي إ ذ ا كان ا ل ح ي ا ة احتل ي خليني حي ا ح ي ي ل أ ن ا ل ح ي و ا ن ل ت الخير ل افضل ح ي ا ة م ا فيها خير اخر من الموت المسلم نظره ل ل ح ي ا ة ما زي الكافر الكافر يعيش ل ي أ ك ل ويشرب ويلو ه ويلعب ويطرب ويغني ويرقص وينوم زي البهايم والحيوانات ثم ي ذ ه ب من الدنيا غير م أ س و ف عليه لكن المسلم عنده ن ظ ر ة أ خ ر ى إ م ا يعيش بخير و إ م ا يموت بخير أحجني الحياة كانت خيرا لي ما ت و و فوبي ن ي زكاة ا ل ف ا ة رضي ر الله عنه لما شاف هذا الاجر هو عايش من اجل الاجر قال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الحمى ودا سؤال بتاع انسان فاهم واعي ووبي رضي ر الله عنه كان مجاب ا ل د ع و ة فلما س أ ل هذا السؤال و س أ ل الله جل وعلا هذا السؤال استجاب الله د ع ا ئ ه قال أ ب و ه ر ي ر ة راوي الحديث فلم يمس اوبين قط الا َّ وبه حمى َُّ ة مما َِّ نزل َ الدين ُِْ أ َ ص َ ا ب ت ه الحمى َُّْ ة استجاب الله دعاء و َ أ َ ي انسان َ يفعل ََ ما َ يريد ُِ الله َّ ربنا َََّ جل ََّ وعلا ََ يفعل ََْ لِهُ ما َ يريد ُِ الولايه ولايه الله او لى الله المستجابي الدعاء دل فعلوا لله جل وعلا ما يريد ففعل الله جل وعلا لهم ما يريدون وابي رضي ه عنه لما سال الله م ى ا استجاب ه كان مجاب ا ل د ع و ة فاصابته الحمى وكم عاش بعدها بعد الاذان أ ن أن بس مجوة <تصفيق> am the one who i y a h a one h o i y a h a one h o i y a h a one h is the وعندما ب ي رضي ر الله ه لما ع الدعاء ودعاه وعاش بعد هذه الدعوة ع بهذا استجابه الله هذه ثلاثين ا ث ث ل ا يصلي ن سنة عنه ثلاثين رضي ي الله عاش عام وهو محموم محموم ثلاثين عام. يصلي في المسجد و هو محموم و يحوم في ا ل أ س و ا ق و الشوارع و هو محموم و يجاهد في سبيل الله و هو محموم ل ح د ما لغي الله جل و علا و هو محموم رضي الله عنه واعرف لان الناس يعرفوا ق ي م ة المرض نحن ا ل آ ن عندنا الحمى اذا أ ص ا ب ت إ ن س ا ن في البيت الحمى تعلم في البيت ح ا ل ة الطوارئ وربما كمان في بيت الجيران ح ا ل ة الطوارئ في البيت ل أ ن ه في إ ن س ا ن محموم دائما بننظر للجانب المظلم من المرض بننظر للجانب المؤلم ما بننظر للجانب المشرق عشان ك د ه أ ق ل مرض بنجزع ونسخط ممكن الناس تسرق و ت س ك ل ب في ح ا ج ة ب س ي ط ة وفي ا ل م ص ي ب ة ب س ي ط ة ص غ ي ر ة إ ذ ا ك ا ن ا ل ن ا س ن ظ ر إ ل ى ما فيها من ا ل أ ج ر ك ا ن كلهم ص ب ر و ا و ت س ب ت و ا لكننا مشكله من نظر دائما إ ل ى ا ل أ ل م ولم نظر ن إ ل ى ا ل أ ث ر المترتب عليها هل الله أ ص ا ب ه الانسان ب ه ذ ه المصيبه بمجرد ا ل أ ل م والانتقام أ ب د ا ربنا جل وعلا أ ص ل ا ليس له فعل الا لحكمه المهمينه من المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة المصائب و ا ل ا ك ت ل ا ب كل المصائب م ط ه ر ا ت من ط ع ن ة ا ل ش و ك ة إ ل ى ا ل إ ص ا ب ة ب أ ه ب ت ا ل أ م ر ا ض و أ ش د ه ا أ ل ا م ا كلها مكفرات ومطهرات والانسان ربنا جل وعلا يبتلوه إ م ا في نفسه إ ذ ا هو نصيحه ص ح ي ح ربنا يبتلوه في أ ه ل ه في أ و ل ا د ه في والده في أ م ه في زوجته إ ذ ا كان هو ن ص ي ح و أ و ل ا د ه نصيحه ربنا يبتلوه في ماله إ م ا النساء يبتلى في نفسه أ و في أ ه ل ه أ و في ماله ويقول ا لك كفارات حتى الهم حتى النساء إ ذ ا كان سليم الجسم لكن الهم مهموم ب ق ض ي ة من القضايا مساله من المسائل هذا الهم كفاره من الكفارات لا يصيب العبد المؤمن من هم ولا غم. الهم غم ا والغم من المكفرات في ن ا س يمكن ليالي طويله ما ينوموا ب ت ع ب الهم ذل يبشو هذا الهم يترتب عليه ك ف ا ر ة للذنوب والسيئات اذا صبروا على هذا الهم كمان له أ ج ر يعني في حياتين في ا ل م ص ي ب ة ك ف ا ر ة و أ ج ر ك ف ا ر ة لمن صبر ومن لم يصبر الجميع حتى زول زعلان وما رضيان ربنا جل وعلا يكفر عنه بالملاريا و بوجع الراس و بوجع الضرس يكفر عنه ا ل ز ن و ب وهو ما رضيان زعلان يشتكي للناس و يشتكي للجيران وما رضيان من هذه ا ل ح ا ل ة برضو كفاره ل م ا ع ل ي ك ك ي ف ه لا يجباره ل ي يجباره لا ج ب ا ر ه لا يجباره ذ ا ي ج ب ا ر ك لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا ي ج ب ن ر ه لا ي ج ر إ ض ا ف ي حتى ا ل ه م و ا ل غ م و ا ل ه م ممكن يكون ل أ يجباره ح ا ة لا يجباره لا يجباره لا يجباره لا ي ج ب ا ر م لا يجباره لا يجباره لا يجباره ل ش ي ء ا ل ه م ل ج ر ي م ة من ا ل ج ر ا ئ م د ه هم ممنوع و ه ذ ا ا ل ه م لا يكفر أ ي مصر ع من المعاصي لا يكفر ا ل هم ل ا م ت ح ا ن ث للمسائل ا المشروع العلم طلب العلم فريضه الهم ده يعتبر كفاره شايل هم لوظيفه شايل هم لعمل شايل هم لدراسه شايل هم لاي هم من الامور المباحه امور الدنيا او امور الاخره يترتب عليه هذه الكفاره الهم والغم كفاره للانسان شكد انسان يبشر وما ي ت أ ث ر بالهموم والمصايب و ا ل ا ف ت ل ا ء ا ت يعرف عندها هذه الأثار وإنها جزء من ه عندها ا ل آ ث ا ر و إ ن ه ا ج ز ء من ر ح م ة الله ا ل إ ج ب ا ر ي ة ب ا ل إ ن س ا ن ي م ط ه ر ا ت إ ج ب ا ر ي ة كذلك من ا ل م ط ه ر ا ت ا ل إ ج ب ا ر ي ة في الدنيا الحدود ا ل ب ق ي ة إ ن شاء الله ب ق ي ة ا ل م ط ه ر ا ت أ ت ك ل م ع ن ه ا ب ا ل س ف ا ر من ا ل م ط ه ر ا ت ا ل إ ج ب ا ر ي ة الحدود يغامر الحدود على المجرمين إ ن س ا ن س ر ه ف ق ط ع ت ي د ه لطه اجباري ر ة إ ة شرب الخمر ة فجلد حد الخمر ثمانين جلده ط ه ا ر ة إ ج ب ا ر ي ة زنا فجلد حد الزنا م ي ة صوت ط ه ا ر ة إ ج ب ا ر ي ة أ و رجم إ ذ ا كان م ح ص ر متزوج رجم ب ا ل ح ج ا ر ة حتى الموت ك ف ا ر ة و ط ه ا ر ة إ ج ب ا ر ي ة أ و قتل فقتل قصاصا اعدم قصاصا يعتبر هذا القصاص ك ف ا ر ة ل ج ر ي م ة القتل التي ارتكبها الحدوث دي مطهرات ي إ ج ب ا ر ي ة ش ك ل ه هذه المطهرات ي م ؤ ل م ة فيها جلد وفها قطع وفيها كتل ش ك المطهرات ا ا ل إ ج ب ا ر ي ة يقول لنا دائما تكون م ؤ ل م ة و ك و ن ص ع ب ة لكن من ر ح م ة الله ان هذه الحدود فيها هذا الجانب جانب ا ل ط ه ا ر ة و الكفار ة ل أ ن الحدود ع ن د ه ا فائدتين ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن ه ا زواجر و ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه ا جوابير فالحدود في الشارع ا ل إ س ل ا م ي ة زواجر و جوابير زواجر يعني تزجر المجرمين على التفكير في ا ل م ع ص ي ة والاقدام عليها أ ي مجرم شاف واحد